الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس المبارك من وصول وقواعد المذهب الشافعي تحت مشيخه سيدنا عبد الله صالح بن محمد الرحمن المصري قبل الله تعالى ونتفعه وكان هذا المجلس في من شهر صفر عام الرابع وثلاثين بعد أربعينات ألف صلّى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سمو الله. عليه وسلم. <تصفيق> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. وقد ذكرنا في المجلس الأخير عبارة أبي إسحاق الحويني والتي يعني قال فيها أنه قد اتفق مع أقرانه أو بعض أقرانه أننا لا نرد على أحد مطلقاً فقال فكنا نشتم ونتهم في عقائدنا ونتهم في فهمنا ولكننا تواصينا أي أن لا نرد على أحد كذا قال ولكنا لم كانوا في مؤتمر وأنهم قرر قرر هذا المبدأ البدعي مع محمد بن حسان مصطفى مردين وكان مما قال ان كان الشيخ كان الشيخ أو الشيخ ده كان في مشاكل بينه وبين شيخ آخر بينه وبين شيخ آخر. بس كانوا خبايب هكذا من لغه المصريين اللغه العامه وهي الغالبه على الحوانيه يتكلم باللغه العاميه بل العاميه الركيكة في اغلب خطبيه ودروسه والعلو يقتضي في هذا بشيخه عبد الحميد كشك او كشك فقال وقعت مشكله معينه فاتفقت انا والشيخ محمد حسان والشيخ صفة الدين أن لا نتكلم في هذه القضية مطلقا ولا نثيرها على المستوى ولا حتى في الجلسات الخاصة يعني من آخر مقال من هذا الوراء والذي يعنينا أن الحويني قد قاعد قاعدة باطلة في هذا الأمر ومشى عليها يعني التزم هذه القاعدة البدعية وطبقها بالفعل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 وهذا الكتاب كتب الحدود الفاصلة في بين أو في الحدود الفاصلة بين أصول النجاسة الصالح وأصول القطبية الصورية ويتضمن الرد على أبي إسحاق الحويني حتى الآن لا نعرف أنه رفع راسا من الحق المذكور فيه والذي أيده جمع من العلماء الذين راجعوا الكتاب وقرروه. وكانه لا يعتبرهم او لا يعتبر بهم ولا قيمه لهم عندهم وهو يرى نفسه اكبر من كل هؤلاء ومن ثم كان من ضمن عباراته التي تفوق بها في هذا المجلس مجلس الذي اسميه بالمؤامره الاردنيه الذي جمعته فيها عصابة الأردن التي صارت عصابة حقا ضد أهل السنة وصاروا حزبا ضد أهل السنة في الأردن علي الحلبي ومشهور ومحمد موسى نصر ومن كان معهم جمعهم مجلس, أو مجلس مع الحوينين في هذه المؤامرة فكان مما قالوا الحويني فهذه المؤامرة وأقروه ولم ينكروا عليه انه قال أنا يعني أقول أو أنا عارف أني أنا رقم واحد في الجزائر بعد الألبانيين هكذا يقول موجباً من نفسه ويعني قاله رأى الآخر لعل لعله ياتي ذكره في موضعه والذي علينا أننا نريد أن نبطل قاعدته الهدعية التي اصل لها في الكلام السابق من أنه لا يرد أحد على أحد إذا اتهم في عقيدته ومنهجه فنقول قد جاء عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة من بعده على خلاف هذه القاعدة وقد ذكرنا المره الماضيه طرفا من هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن في اهل بيته في حادثه الإفك قام مدافعا عن اهل بيته يا معشر المسلمين من يعظوني من رجل قد بلغني أذاه في أمن بيته <تصفيق> والله ما علمت على أهلي إلا خيرا آه. ولما قال له ذو الخويصرة في كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين اعدل يا محمد إنك لم تعدل وفي رواية قال لا اتق الله يا محمد لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا, هذا يعض طعما في عداله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عنه وقال هذه المقوله البدعيه الرد وعدم الرد كما قال الحويني لما, لما ذهب إليه بعض مؤلفاتي التي فيها رد عليه فقال الرد وعدم الرد انما قال النبي صلى الله عليه وسلم دافعا رافعا البغي الذي بغي به عليه ويلك من يعدل إذ لم أكن اعدل قد خبت وخسرت إذ لم أكن أعدل وفي رواية وفي لفظ قال قد خفت وخسرت إذ لم أكن اعدل ثم يعني شرع يذكر صفات الذين يخرجون من ضئ هذا الرجل و كذلك كما تعلمون ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج في يوم الدار و يعني نشروا اقتغونا فيه رضي الله عنه عطنا مشرفا عليهم من فوق داره واخذ يذكر بعض فضائله التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه مدافع عن نفسه رضي الله عنه ومبينا لهم أنهم لا يحق لهم أن يبخسوه حقه الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر يعني رضي الله عنه قد قام به من أمور عظيمة في الإسلام خدمت الإسلام والمسلمين وهذا كله يدخل تحت قوله تعالى في بيان صفات المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجعل الله عز وجل هذه فضيلة للمؤمن على العكس ما يقول الحوينين أن الله عز وجل جعل الصفات المؤمنين إن إذا اصابهم البغي لا يسكتون لا ينتصرون ولكن هذا النصر والانتصار يكون بالحق والحق ما يعني هذا أن ينتصر لنفسه بالباطل أو أن يدبهي على غيره بالباطل إنما المقصود أنه إذا طعن في دينه أو في عرضه أو في عقيدته فيمدح على أنه يذب عن نفسه هذا الطعام آه. وجرى العلماء على هذا الأمر فيما بعد وذكرت في الحدود الفاصلة رد الحواني طرفا من صانع أولي الألمة فيما نسمعه الآن إن شاء الله إن كذلك نسيبه شاء الله قال وسلم الله تعالى رحمه الله تعالى هذه عن الحديث في هذا اولا الامام البخاري الله تعالى لما عليه في عقيدته وقيل انه يقول ووضع على جنبيه <تصفيق> ثانياً قد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لما وقع عليه في عقيدته حيث اتهم بالتشيع وبدعه ومبني كما قال الذهبي في الميزان ان ابن ابن الذين اني بدع قام والصاد وعلى الشريف الى فصنف معتقدا حسنا سمعناه سمع تاصل فيه مما قيل عنه وتالم لذلك وقال ابن بعد ان عرض على بيان عقيده السلف في كلام الله والتي هي عقيدته قال فمن روى عنا او حكى عنا او تقول علينا فدعا قلنا غير ذلك فعليه لعنه الله ولعنت داعمين والمدارك والناس يجمعين لا لا لا قبل الله لا لا قبل الله منه لا قبل الله لا مصطفا ولا عذب وها تتسقون وتصاحبوا على رؤوس الشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم مم. ولهم اللعنة ولهم الدعوت ثالثا العدامة للبني رحمة الله تعالى طيب, طيب فهذان مثلان شهيران عن أئمة السلف أولهما الإمام البخاري رحمه لما طعن عليه في عقيدته والتهم بأنه يقول لفظي بالقران مخلوق أو بأنه يقول خلق القرآن وهذه تهمة باطله بلا شك <تصفيق> لم يسكت البخاري عن الذين طعنوا فيه رغم أنه كان من ضمن من قال في هذه المقولة أحد شيوخه ومحمد يحيى الذهلي فلم يسكت البخاري ولم يرد بسفة لم يرد بسفه انما الف مصنفا علميا ما زال ينتفع به المسلمون إلى وقتنا هذا في الرد على من طعن في عقيدتهم حق وخلق افعل العباد فجعل الله هذا الابتلاء في حق البخاري خيرا للمسلمين طوال هذه القرون بهذا الكتاب العظيم الذي قرر فيه البخاري معتقد اهل أهل السنة في أفعال العباد وكذا الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله لما اتهم بالتشيع واتهم كذلك انه يقول لفظ بالقرآن مخلوق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 في ذاك الوقت نسخة مكتب الدريفان في تركيا ويسر الله أني عثرت على نسخة أخرى له في ظهر الكتب المصرية ف يعني أرجو أن أكون وفقت في أن على سورة أفضل وكتب طبع في خلال هذه السنوات عدة طبعات والعلى الله يسأل أن هناك طبعة أخرى قريبة جديدة فيها يعني المزيد من الإصلاح لما قد يكون اعترى النسخه السابقه من بعض الزلل أو السقط و جرير رحمه الله كما سمعنا قد ذكر في كتابه هذا صريح السنة الدعاء على من... على من طعن فيه والدعاء على الظالم أو الباغي على الظالم أو الباغي سنة فعلى صحابة وكانوا كانوا يدعون احيانا على من بع عليهم أو ظلمهم ومن أشهر الأمثلة على هذا ما صنعه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فكما في حديث جابر بن سمره في الصحيح أن عمر استدعى سعدا وقال له أو يعني ذكر أنه قد شكاه أهل الكوفة فقالوا شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي يعني بلغت أو بلغت بلغ الأمر بالشكاوى وصلت إلى عمر أنه من أن بعضهم طبعا ليس كل أن بعضهم ادعى على سعد أنه لا يحسن أن يصلي به. فبين سعد لعمر, لعمر أنه لم يخرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كنت أركوئ في الأوايين و اخفوا بين في الأخرى يعني اه أي في الصلاه الربيع. يعني بين انه كان يتبع صفه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فارسل عمر من يسال عن سعد في فلم يمر ببيت الا واثنى خيرا على سعد الى ان دخل مسجد مسجد في طرف المدينة فقام رجل من هذا المسجد وقال أما إنك سألتنا أو استحلفتنا فأقول إن سعدا لم يكن يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسريه فاتهم سعدا رضي الله زورا ومهتانا وظلما فلما بلغ سعد فلما بلغ سعدا هذا الكلام قام ودعا عليه قائلا اللهم ان كان عبدك فلان قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وفريه بالفتن ف فقال قال جابر هذا ابن سمره وغيره فكبر هذا الرجل حتى سقط حاجباه من على عينيه ويمشي في الطرقات يغمز الجواري قائلا رجل او شيخ كبير اصابته دعوه سعد رضي الله هذا جزاء الظالمين الذين يبغون عليه على المؤمنين. وايضا يعني سعيد النزيه رضي الله من العشر المبشرين برجاله وراوي حديث العشر المبشرين برجاله أيضا لما ظلمته امرأة فدا عليها قصة معروفة. وأصابت اصابتها دعوته أيضا فالدعاء على الباغي أو الظالم هذا مما صنعه السلف فصنيع ابن جرير هنا لم يخرج عن هذا الهدي الذي كان عليه الصحابة أكمل قال المصنف في الله تعالى ثالثاً العلامة الالباني رحمه الله تعالى حيث طعن في طعن في العديد من السكراء غاضب جداً فكان يقف له بالنصاد ويضع عن نفسه هذه الثرى ولم تلك على هذا عديدة منها ردوده رحمه الله تعالى على أبي على أبي غدة الكوفتي. والتي دفع فيها اضطراءات العديدة عليه وعلى السلفيين، فلو كان الكويني صادقا في سلفيته وفي السلفية إخوانه فلو كان الكويني صادقا في سلفيته وفي السلفية إخوانه الذين تواصل معهم على عدم وضد على ما يفعل فيهم فكان الواجب عليه. أن يدفع الفرع لان لأن الطعن فيهم على دعمه طعن في من يمثل السلفيين في مصر <تصفيق> ثانيا رضي الله على وزير الأوقات في بعض الإمارات العربية حين انتهى السلفين في تلك الاماره بتهم شدة منها كما قال الشيخ رضي الله في المقدمة المجد المجد الثالث من الضعيفة الصف الخامسه قال التطوّر والتطور على العقيدة الإسلامية وانكار المذاهب الأربعة ثم عقد هذا المثل قريباً ويتزاحمها شخص يدعى ناصر الدين الأنبالي. فدفع الشيخ عن قائلا فهذا كذب وزور يشهد به كل من يعرفني شخصيا فان انتباهي على التاليف والتحقيق اكثر من نصف قرن من الزمان يحول بيني وبين التزعم المزعوم واستغرق رده عليه ثلاث صفحات ثالثا رده رحمه الله على عبد الله بن الصديق الغمالي والذي أصدر كتابا في طنجة سنة ست وثمانين وتسعينية والف بعنوان القول المصنع في الرضي على الألباني المهتدع فضاع رحمه الله عن نفسه كما في المقزمة المجلد الثالث من الضعيفة للصفة الثامنة فقال إن كل من يقرأ هذا العنوان من القضاء مهما كان اتجاهه. يتساءل في نفسه متعجن ماذا اقتكب الألباني من البدع وهو المعروف بمحاربته إياها في محاضراته وكتبه ومن مشاريع المعروفة قاموس البدع رده رحمه الله على محمد رمضان البوطي في كتاب دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والسيرة في الرد على جهالات الدكتور بوطي لما طعن عليه رحمه الله من خلال كتابه فقه السيرة رده على أهل المتعصبين تحناك وقال في, في الآيات بينناك في عدم سماع الأهوال عند الحنفيه السادات في الصفحة الثامنة ولو أن هذا الرجل كان مخلصا في رده غير متعصب لمذهبه ولا أقول لمذهبيما لنطل من, المشار من لنطل من المقدمة المشال إليها كلام الذي رافطها لا لا لا لا نقله من, من المقدمة المشال إليها كلام الذي يراه رافطها ورد عليه وقارع الحجة بالحجة وحين ذلك يتبين الحق لكل ذي عينيه مثل أن الحق لكل ذي عينين نعم Okay. وهذا غير من <تصفيق> من دفاعات الإمام الألباني الفرع عن نفسه وما أثروا عليه رقما الله في حياته وبعد موته والذي فيه يثبت لنا عدم موافقة التويني الإمام الألباني في هذه المسألة المنهجية والذي تتعلق بذب العالم أو العلم عن نفسه إذا طعن في دين لأن طعن هنا لأن الطاعن هنا ينص بالأولوية هذا الدين الذي يحمله العالم أو طالب العلم لا ينص شخصه فقط ولم يقل أحد من الفتا من أئمة السلف طوال هذه القرون الماضية على حد ما هو معلوم على على ما هو معلوم من ردود هؤلاء الأئمة على الطاعنين فيهم وعلى على المطالبين لم يقول أحد منهم ان السكوت على الطاعلين قتل الفتنة قتلا. قتل الفتنة قتلا. وكذا كان الحويني يقول ان السكوت عن الرد على الطاعلين قتل الفتنة قتله كذا يدعي يزعم ولا في الفتنة سقطوا لم يقل أحد في ان السكوت على الطاعلين قتل الفتنة قتلا أو قال أوضع من تكلم كلامه جديدا الطاف الآخر عنده كلام جديد كلام عمي، ها كلام عمي مسكينه يريد يريد أن يتكلم على الجديد، بي يريد هو لما يلاقي جديد يريد هذا هو وهذه الحواعد محدثة والتي لا تنظر من عالي من السلفين البكرة قال الشيخ حسن حفظ الله المفهوم من قبل حويني أننا لا نرد على المطالب ولو قال فرصول أهل السن وهذا يعني الطال علم الزرط والتعديل الله أكبر <تصفيق> هذا كلام, كلام شيخنا الشيخ الولد حسن عبدالرابي البن يرد فعل حويني قلت ومن تناقض ومن تناقض التناقض لا خطأ ولا ومن تناقض ومن تناقض هنا في تصحيف لا أعلم من تناقض ستصحيف ولا عنها حتى نصلح من تناقض تصحيف هسنا من تناقض لا عند النسخة نسخة الكتاب صفحة الكم سبعمائة صفحة الثمانون بعد السبعمائة في السطر كم تقريبا؟ السادس السادس اوكي تصحيح يعني في كلمة تناقض هي مكتوبه فاء بدل قاف وسقطت النقطه من على الضاد فالصواب تناقض مم. مم. نعم قلت ومن تناقض الحيوين ومن تناقض الحيوين أنه قال قاعدته حيث إنه لم طعن فيه بأنه يكثر بالكبيرة دفع عن نفسه ولم يتذع بالسقوط إلى لما طعن عليه أنه يكثر المصر على كبير أخذ يتلاعب ويلف ويدور بل لقد خصص على مفع الخاص وقمنا للرد على بعض اقوال الطاعنين فيه وهي الاقوال التي التي وجد وهي التي وجد, وهي التي وجد ردا مقنعا عليها نعم اما باقي المطاعن والتي لم يجد ردا مقبولا عليها فقد اعرض عن الرد عليها اكمل لا اشكال فيه عند ولجا الى السكوت المريد حيث إنه لا مخرج له منها إلا التسليم للناقد البصير وهذا ما لا يريده أيوة. يعني هذا الخويني ناقض نفسه يتناقض يعني في الوقت الذي يؤصل في هذه الحياة البدعية أنه لا ينبغي أن يرد أن يرد أحد على أحد هو نفسه رد بل خصص على موقعه الخصص ركنا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 والتي تمس أصول أهل السنة هذا تلاعب منه فمن أشهر المسائل التي تؤينا أريت ولعلها تكون بحق الآن إنه لكن يعني يختفي وتلاعب مسألة التكفير بالكبيرة نعم ولم يأتي عنه كلام واضح يقال إنه يكفر بالكبيرة كذا مطلقًا ولكنه أتى عنه كلام واضح أنه يكفر المصر على الكبير فإذ به يعرض عن الطعن الذي بحق وأنه يكفر مصر ويتغاد عنه ويدافع عن نفسه بمسألة أخرى نعم طعن عليه به فيها وأنه يكفر بالكبيرة فأخذ يدفع عن نفسه أنه لا يكفر بالكبيرة ولكنه ترك المسألة الأخرى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 <تصفيق> أنت الكتبت هذا يقول أخوكم يصامهم من الجزائر قوله أنا يعني الحويني رقم واحد في الجزائر نعم وكذلك ولكن على رأس أهل الأهواء يعني رقم واحد فأهل الأهواء ليس رقم واحد فأهل السنة <تصفيق> الذين تنكروا الأهل السنة وعلمائها فنحن منه براء نسأل <تصفيق> أن يصلح أحوال أهل الجزائر وأن يكونوا, كله أن يكونوا كلهم على ما عليه عصام من التبرق من الحويني اما ما شنع به على العلماء وما يعني تنقص به العلماء فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الرد بالسب والشتم لا يعجز عنه أحد نعم أحسنت, أحسنت الله فيك. نعم الرد بالسب والشتم لا يعجز عنه أحد. كله هذا يستطيع أن يسب أن يشتم غيره، ولكن ولا يستطيع أن يأتي بالأذلة العلمية وأن يقارع الحجة بالحجة. لا يستطيع هذا إلا العالم، العالم البصير. نعم. ونتفل بهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.